وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقثوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأثموا إليهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصرواهم وقعدوا لهم كل مرصد فَإِذَا تَبَوَّأَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِدَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ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 فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنهم قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرحبون في مؤمن إلا ولا بمه وأولئك هم المعسدون فإن كِتَابٌ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ كَفَرُوا أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَفَعَلُوا فِي دِينِكُمْ فَتَقاتَلُوا ۖ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ۚ إِنَّ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكتوا أيمانهم وهموا بإقراد الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم شَعْبًا لَّهُ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن تُرْهُم يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِهِ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِطُ صُدُورَ قَوْمٍ مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم قالدون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 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم قال دين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ كان آباءكم آبَاؤُكُمْ إخوانكم وأزواجكم وعتيرتكم وأموال قترفتمها وتجارة وأموال قترفتمها وتجارة تخشون كثافها ومتاكن توضونها أحد إليكم من الله ورسوله. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فقد نصركم الله في مواطن كثيرة وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُنْغِثْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَلَيْتُمُ الْمُدْبِرِينَ إِنَّ اللَّهَ يُسَكِّنُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَإِذْ أَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْمُشْرِكِينَ نَجَتُوا فَلَا يَقْرَبُ النَّاسُ ذَلِكَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامٍ هَذَا وَإِنْ خَفَتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُ اللَّهُ مِنْ خَبْثِ إِنَّا لَنَعْلَمَ مَا تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ 119. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحزنون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابه ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحدارهم وغبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاهم واحد الله لا إله إلا هو سبحانه عن ما يشترون يريدون أن يطفئن نور الله بأفواههم ويأبى الله لله أن يتم نوره ولو كره الكافرون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 سيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه وأموه ويحرمونه وعمل يواضئ عدة ما حرم الله ليواضئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله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 فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويسترد القوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير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 لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لفربنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا إِن يَقُولُوا قَدْ أَفْلَحْنَا مَا مِن قَبْرٍ وَيَتَوَلَّوْنَ وَجْهَهُمْ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 إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعذبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله لعذبهم بها في الحياة الدنيا وتجهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون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 وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنما إلى الله رابون إنما الصدقات للفقراء والمتكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفِضْقَابِ والغادِينَ وفي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِنِ السَّبِيلِ وفي سبيل الله وبن السبيل سبيضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن كل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم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 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ولستهذؤ إن الله مخرج ما تحذون ولئن سألتهم لا يقولون إنما قلنا نخوض ونلعب هُوَالَّذِي لَهُ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُلُّ تَسْتَهْذَوُنَ لا تعتبروا قد كفرت بعد إيمانكم إن نعفعهم طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنفيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم النبؤ الذين من قبلهم قوم وحيل وعادي وتمد وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيك؟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 يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك فيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ نَبِّ فَامْسَلْ مُصِيرًا يَحْنِثُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُم بِالْمَعْرُوفِ لَائِي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 ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرخ المصلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكره ان يجهدوا وكره ان يجهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب كل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبتوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة من فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 إنهم كفروا بالله ورسوله وباتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهق أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنْذِرَتْ سَوْرَةٌ أَنَامُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْ وَرَاءٍ وَقَالُوا دَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَبُّ بِأَيِّ يَسْمَعُونَ مَعَ الْخَوَانِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 ولا على الذين إذا ما أتوكنتحملهم قلت لا يجدوا ما أحملكم عليه تولوا وآي لهم تفيض من الدمى تولوا وآي لهم تفيض من الدمى حذنا ألا يجدوا ما يفقون إنما السبين على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 وَسَأَرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ تُمْمَتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أُنْقَلَبْتُمْ إلَيْهِمْ لِتُعْرِبُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِبُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ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 يرتسو والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما يوثق قربات من يد الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخله الله في رحمته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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخرتي أنعت الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم كُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَافَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عِنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمٌ فَقُلِّيَ عَمَلُ فَتَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَتَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَعُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعْذِبُ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا بِرَارًا وَتَفْرِقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُمْ صَادٌّ لِّمَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَا يَحْنِفُونَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَكُنْ فِيهِ أَبَدًا لَمَفْتِدٌ اسْتُفْعِلَتْ تَقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَفَهَّرُوا والله يحب المطهرين ففمن اتسى بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير ان من اتسى بنيانه على شفا جرف هاري فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعبا عليه حقا في التوراة والإنديل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستغشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائمون العابدون الحامدون السائحون الراتعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكد والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة عسرة من بعد ما كاد يذيب قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مقنفة في سبيل الله ولا يفأون موفئ ولا يفأون موفئين غير الكفّار ولا ينالون من عدونا إلّا كتب له به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا يخفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يخطئون واديا الا كتب لهم ولا يخطئون واديا الا كتب لهم ليدنيهم الله احسن ما كانوا يعملون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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَرِدُوا فِيكُمْ غِلْضَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَابَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَبُّ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُ وَهُمْ كَافِرُونَ